إذا نزل بك هادم لذات تذكر أنك تنظر إلى هذه الدنيا آخر النظرات تخيل نفسك عبد الله في نزع الموت وقربه وضصته وسكراته وغمه وآهاته فقد بدأ الملك يجذب روحك من قدمك وبدأت الروح تخرج من أعضائك عبوا عبوا فبردت القدمان ثم بردت اليدان ثم يبست الشفتان والشخصة العينان ثم بلغت الحلقون حين حينئذ تنظرون الحالة التي أنت عليها أترضاها للمر كل نفس ذائقة الموت دع الله ونفسي وذكري حفاة البلاد. دع الله ونفسي وذكري وكيف بينا دود المقابر يفعلوا؟ إلى الله أشكو إلى الناس حالتي. إذا صرت في قبري وحيدا أم